لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَجْعُلُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَدِي بُنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ لَا يَسْتَدِي بُنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفْفِهِ إلَى الْمَاءِ ليبلغ فاه إلا كفيه إلَيَّ بُلُغَ فَاتٍ كَبَاسِطِ كَفْفِهِ لَلْمَاءِ إلَيَّ بُلُغَ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَى وللله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآطال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتقدتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبطير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله تركاء خلقوا تخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فتالت أودية فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ارتغاء حية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال